أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله you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 و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه والتابعين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ف أ و ص ي ك م أ ي ه ا الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصيه الله تعالى ل ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ولقد وصينا الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم واياكم أ ن اتقوا الله أ ي ه ا المسلمون حين يقلب المرء ذكريات الماضي الجميل وصفحات التاريخ ا ل ن ا ص ع ة و أ ي ا م سلف هذه ا ل أ م ة ف إ ن مشهدا عظيما يرتسم في مخيله كل مسلم ولا يغيب عن ناظره اذ إ ن هذا المشهد عز أ ن يتكرر في تاريخ ا ل أ م ة ومع بعد حقبته وقدم عهده إ ل ا أ ن المسلم إ ذ ا تذكره أ ص ا ب ت ه ن ش و ة ا ل ع ز ة واعتلته مخايل الفخر ذلك المشهد لعمر الفاروق رضي الله عنه وهو خارج من ا ل م د ي ن ة ميمما وجهه شطر بيت المقدس فاتحا خرج الفاروق رضي الله عنه على ناقته ومعه مولاه يركب الفاروق الخليفه أ م ي ر المؤمنين حينا ثم ينزل ليركب الغلام بعده ثم ينزل الغلام وتترك الناقه بلا راكب حتى ترتاح وهكذا يتعاقبون عدل مع النفس ومع الخلق بل حتى مع البهائم استحق به الفاروق أ ن يكون خير ا ل أ م ه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر رضي الله عنه واستحق أ ن تفتح له البلدان و ا ل أ م ص ا ر خرج عمر من المدينه بطلب من أ ب ي ع ب ي د ة بن الجراح حين أ ب ا حاكم بيت المقدس أ ن يسلم بيت المقدس إ ل ا ل أ م ي ر المؤمنين فوافق عمر على ذلك يحكي ابن كثير رحمه الله ا ل ق ص ة فيقول حين خرج عمر من ا ل م د ي ن ة كتب إ ل ى امراء الاجناد أ ن يوافوه في اليوم الفلاني إ ل ى ا ل ج ا ب ي ة فتوافوا أ ج م ع و ن في ذلك اليوم إ ل ى ا ل ج ا ب ي ة فكان أ و ل من تلقاه يزيد بن أ ب ي سفيان ثم أ ب و ع ب ي د ة ثم خالد بن الوليد فترجل أ ب و ع ب ي د ة وهم أ ب و ع ب ي د ة أ ن يقبل يد عمر فهم عمر أ ن يقبل رجل أ ب ي ع ب ي د ة فامتنع أ ب و ع ب ي د ة وامتنع عمر وكان عمر يحب أ ب ا ع ب ي د ة حبا كبيرا فقال له أ ب و ع ب ي د ة لما راى قميصه مرقعا قد اتسخ يا أ م ي ر المؤمنين إ ن ك ت أ ت ي إ ل ى قوم ذوي ش أ ن فلا يصلح أ ن ت أ ت ي ه م بهذه ا ل ه ي ئ ة ثم أ ع ط ا ه برذونا فلما ركب عمر فوق البرذون فاتاه به البرذون وتبختر في مشيته فنزل عنه وقال والله ما كنت أ ظ ن أ ن الشياطين تركب قبل اليوم علي بقميصي واتي له بقميصه وجمله ثم مضى الى القدس ليدخلها فخاض في الوحل في واد موحل قريب من بيت المقدس فنزعن عليه ووضعهما في يده وهو يخطم الجمل باليد الاخرى وخاض في الوحل فقال أ ب و ع ب ي د ة قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أ ه ل ا ل أ ر ض يا أ م ي ر المؤمنين صنعت كذا وكذا فضربه عمر في صدره وقال لو قالها غيرك يا أ ب ا ع ب ي د ة لقد كنا أ ح ق ر و أ ذ ل الناس ف أ ع ز ن ا الله ب ا ل إ س ل ا م فلو طلبنا العزه في غيره لاذلنا الله ثم م ض ا هو وغلامه الى المدينه المقدسه وعندما وصلا الى سور القدس كان عمر راكبا وغلامه ماشيا لكن جاء دور الغلام ليركب فنزل عمر عن الناقه ليمشي وركب خادمه و أ خ ذ عمر بزمام ا ل ن ا ق ة ورجلاه لا تزالا ممرغتين بالوحل حتى إ ذ ا استقر الركب عند الباب نزل إ ل ي ه رئيس ا ل أ س ا ق ف ة وبيده مفتاح القدس وبعد أ ن سلم عليه قال إ ن صفات من يتسلم مفاتيح إ ل ي ا بيت المقدس ثلاث وهي مكتوبه في كتابنا يقصد ا ل إ ن ج ي ل أ و ل ه ا ي أ ت ي ماشيا وخادمه راكبا وثانيها ي أ ت ي ورجلاه ممرغتان في الوحل وثالثها اسمح لي أ ن أ ع د الرقع التي في ثوبك فعدها ف إ ذ ا هي سبع ع ش ر ة ر ق ع ة فقال وهذه هي ا ل ص ف ة ا ل ث ا ل ث ة سلم ا ل أ س ق ف أ م ي ر المؤمنين مفاتيح القدس واتجه الى زاويه يبكي ف أ ت ا ه عمر رضي الله عنه وقال له إ ن الدنيا دول و أ ن شذف يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر فاجابه أ ج ب بطريق ه القدس ف أ بطريق القدس ما ح ز ن ت ل أ ن ك م دخلتم دخول الفاتحين الغزاه لتكون الدنيا دول بيننا ونستردها يوما ولكنكم ملكتموها الى الابد بعقيده الاسلام وحكم الاسلام واخلاق الاسلام إ إن, ان دولتكم باقيه على الدهر فدوره الظلم ساعه ودوره العدل الى قيام الساعه الله اكبر عدل و إ ن ص ا ف وتواضع معزه ب ا ل إ س ل ا م لقد فتح عمر القدس بصدقه مع الله وبعده عن الدنيا وزخرفها التي ما تعلق بها عبد إ ل ا ذل وهان وبتلك الروح فتحها ص ر ا ح الدين ا ل أ ي و ب ي لقد دخلوها ب ا ل إ س ل ا م فاتحين و ب ا ل ع ق ي د ة مستمسكين ومن عار ا ل أ خ ل ا ق متمكنين و ل أ و ا م ر ربهم متبعين وعن مناهيه ومساخته متباعدين يقول أ ح د النصارى في رساله بعث بها إ ل ى ملكه يصف, يصف فيها جيش المسلمين فقال لقد نزل ب أ ر ض ن ا قوم لا ندري أ ه ب ط و ا من السماء أ م نبعوا من ا ل أ ر ض ووالله يا مسلمون لن نسترجع القدس السليب إ ل ا بمثل ما كان عليه سلف هذه ا ل أ م ة هاهي القدس يا عباد الله ترصف في قيود الاحتلال مذ أ ك ث ر من ستين س ن ة والعالم يقف متفرجا ولا يحسن إ ل ا التباكي لقد غابت عن كثير منا روح الجسد الواحد ومعنى الانتماء للدين لا للوطن و أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلها جسد واحد لا ي ت ج ز أ فاكلنا وتداعت علينا الامم لقد انشغلنا بالماديات و أ ل ه ت ن ا المغريات واضعنا الصلوات ووقعنا في المحرمات فبالله عليكم كيف نكون فاتحين للقدس ونحن على هذه الحال إ ن شباب ا ل أ م ة هم روحها وسر حياتها بهم تجيش الجيوش وتفتح البلدان و ي ض ح ر العدو والطغيان فهم الشريان والقلب النابض ل ل أ م ة ولكن مع الاسف الشديد ف إ ن جل شباب أ م ت ي قد غرقوا في الملذات والشهوات والترف والحماقات حتى لكان القدس بين أ ي د ي ه م و أ ن ليس بالمسلمين آ ه ا ت وجراحات يستقبلون وفود اللاعبين ا ل ك ف ر ة استقبال الفاتحين ويحوطونهم بالصراخ والمكاء والتصديه وغزه تدكب الصواريخ والشام ت ز ن ز ل ه ا الراجمات وتهدم البيوت على رؤوس أ ه ل ه ا وشبابنا في سكرتهم وملاحقتهم للاعبين ا ل ك ف ر ة سادرون مغرمون ينحرون الولاء والبراء في أ ر ض التوحيد ومهبط الوحي لقد غفل كثير من المسلمين عن الله و أ م ن و ا مكره وعقابه ولا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون تخيل يا أ خ ي أ ن ك تعيش كفافا وتفتقد أ د ن ى و س ا ئ ر ا ل ح ي ا ة ا ل ك ر ي م ة ويتهدك د العدو في كل حين أ ي ه د ا لك بال أ و يغمض لك جفن ف إ ن ه والله ذلك حالهم في غ ز ة والشام تخيل أ ن ك في ليله ب ا ر د ة وحولك صغارك يلعبون ويمرحون ويتضاحكون و إ ذ بطائرات البغي قد أ ق ب ل ت بعزيزها ودبابات العدو جاءت برعودها واذ بصغارك يتساقطون في حجرك فزعين يبكون بعد ان كانوا يضحكون وبين اذ أ هم على ذلك اذ بقذيفه تسقط على دارك فاحالتها خرابا واحالت حياتك الى احزان واكذار صغيرك يئن تحت الانقاض ويناد يا ابت يا ابت وانت لا تملك له حولا ولا قولا تراه أ م ا م ناظريك يموت ولا تملك له شيئا و ا ل آ خ ر المت به الحروق وتحاول اسعافه وانقاذه فما زال به رمق ولكن العدو لا يسمح باسعاف جرحا فتراه ي ل ف أ انفاسه بين يديك تلك وربي حال اخواننا هناك تخيل أ ن ك ترجع إ ل ى بيتك لتقبل ر أ س أ م ك و أ ب ي ك و إ ذ بك ترى أ ب ا ك مقتولا وأمك قد, ذبحت كما تذبح كما وامك قد ذبحت كما تذبح الشاه تدخل منزلك متعبا من عراء يومك تريد السكن و ا ل ر ا ح ة عند زوجتك و إ ذ بك تفجع بالبيت قد فتحت أ ب و ا ب ه وهتكت أ س ت ا ر ه وام العوان قد اخذت أ س ي ر ه لا تعلم مكانها ولا لاي سبب أ خ ذ و ه ا ووالله ان هذا لحال إ خ و ا ن ن ا في فلسطين يكابدون الحال من سنين والعالم يقف متفرجا لا يحرك س ا ك ن ا ولسان الحال نفسي نفسي إ ن من أ ع ظ م أ س ب ا ب خذلاننا ل ق ض ي ة فلسطين وغيرها من قضايا المسلمين عدم استشعارنا لمعاناتهم و ا ل ن ا ئ ب أ ن ف س ن ا عن جراحاتهم وماساتهم فكانت النتيجه ما ترى من تسلط ا ل أ ع د ا ء و ذ ل ة المسلمين وهوانهم وصدق الرسول الكريم عليه السلام حين قال يوشك أ ن تداعى عليكم ا ل أ م م من كل أ ف ق كما تداعى ا ل أ ك ل ه على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أ م ن قله بنا يومئذ قال أ ن ت م يومئذ كثير ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل ولينزعن ينزع الله من صدور عدوكم ا ل م ه ا ب ة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن فقالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة الموت أ خ ر ج ه أ ب و داود بارك الله لي ولكم ب ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعني و إ ي ا ك م بهدي سيد المرسلين أ ق و ل هذا القول و أ س ت غ ف ر الله العظيم الجليل لي ولكم و ر س ا ئ ل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه إ ن ربي غفور رحيم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 ليس ن ظ ر ة تشاؤم ولا قنوط و ي أ س من نصر الله ولكنها ح ك ا ي ة واقع ل ل أ م ة وتشخيص داء يرجى من ورائه تغيير الحال ورجوع ا ل أ م ه إ ل ى ربها لتحرر مقدساتها وترد العدوان وترفع الظلم عن المظلومين و إ ل ا ف إ ن ه رغم مظاهر القساوه و ا ل ع ت ا و ة التي توحي بها مشاهد الحاضر المهزوم والمستقبل الغامض ا ل م أ ز و م ورغم تكدس معارم الفشل في كثير من أ ن ح ا ء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وفي ظل الانحراف الفكري المنهزم عند البعض رغم كل هذا ف إ ن المسلم المتعلق بربه المؤمن بوعيده ووعده والمتبصر بالسنن والنواميس ا ل ك و ن ي ة يرى من وراء ذلك كله فتحا قريبا وليس هذا تحدثا من سياسه ق ا ص ر ة ولا من منطق وهم زائل ولا من معطيات واقع مرير ولكنها روح ا ل أ م ر الدافع والفال الدافق الذي تغرسه في أ ه ل ا ل إ س ل ا م حقائق الوحي و ه د ا ي ة ا ل ن ب و ة ا ل م ح م د ي ة ا ل خ ا ت م ة وشواهد التاريخ خير دليل على ذلك فلن تضيع ب إ ذ ن الله قدسنا ولا فلسطيننا ف ولن, ولن تضيع قضاياها قضايا وراءها, مسلمون ولن تضيع قضايا وراءها مسلمون مؤمنون إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة والتاريخ المحفوظ يحدثوننا وينبئوننا أ ن أ م ة ا ل إ س ل ا م أ م ه متجدده و ع و د ة كالغيث لا يدرى الخير في أ و ل ه أ و في آ خ ر ه إ ن ه ا أ م ه غير م ن ق ط ع ة بل متصله مستمره ب إ ذ ن الله إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تزال طائفه من أ م ت ي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله تبارك وتعالى فلا تضعف, في جانب فلا تضعف الامه في جانب إ ل ا وتقوى في جانب ولا تنهزم في ن ا ح ي ة إ ل ا وتنتصر في اخرى واستقراء التاريخ يؤيد ذلك ف أ ب ش ر و ا وامروا وبدينكم فاستمسكوا وربكم غارب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في غ ز ة وفي الشام وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم فرج همهم اللهم فرج همهم اللهم فرج همهم ونفس ّ كربهم وانصر مجاهدهم ُ واحقن ِ دماءهم واحفظ أ ع ر ا ض ه م اللهم احفظ اعراضهم واوط ريدهم وشريدهم و أ ش ب ع جائعهم يا رب العالمين اللهم مكن ِ لهم في ا ل أ ر ض اللهم مكن لهم في الارض اللهم امدهم بمدد من السماء يا قوي يا قادر اللهم عليك ب ا ل ص ه ا ي ن ة المجرمين ومن أ ع ا ن ه م اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خالف بين كلمتهم واجعلهم غنيمه بارده للمجاهدين اللهم عليك ب ط ا غ ي ة الشام و أ ع و ا ن ه اللهم أ ر ن ا به و ب أ ع و ا ن ه عجائب قدرتك وجميع سخطك ندرا بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم ك ف إ خ و ا ن ن ا في بلاد الشام شرهم بما شئت و أ ن ت السميع العليم اللهم أ ب ر م لهذه ا ل أ م ة أ م ر رشد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 ومن كان منهم ميتا فتغمده برحمتك ا ل و ا س ع ة يا أ ر ح م الراحمين سبحان ربنا رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله اشهدوا أكبر لا إله إلا الله شهد أن محمد الرسول الله الصلاة الفلح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إله على على شهد أكبر أكبر أن محمد قد قد أن حي حي الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استو تراس ا ق ي م صفوفكم ن ص د ا ل خ ل ل و أ ت م ا ل ص ف ا ل أ و ل و ا ل أ و ل ولا ت د ع و فرجات للشيطان الله أ ك ب ر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 ا م و س و ي ه ا ل ح ا ب ل س ا ل ح ع ل و م ا أ د ر ا ك م ا ل ح ي ه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 فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه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 و ا ل موسوعه ل عَلَىٰ ك أَرْجَائِهَا ح م ر عَرْشَ رَبِّكَ م يَوْمَئِذٍ م ث النابلسي ن تَعْرَضُونَ ي يَوْمَئِذٍ ا تَخْفَى ك م خ ف فَأَمَّا ِ ي أُوْتِيَ ة مَنْ ا ت ك م ي ن للعلوم الاسلاميه إِنْ ف ه و في في عيشة راضية في جنة عالية جنة ق ط و ف ه ا د ا ن ي ة ك ن و ا و ش ر ب و ا ل س ي ا للعلوم الاسلاميه فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أ د ر ما حسابيه يا ليتها ك ا ن ت ا ل ق ا ض ي ة ما أ غ ن ى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم ارجحي مصلوه في س س ل ة و ع ه ا س ل إ ن ه ك ا ن ل ا ي ؤ م ن ب ا للعلوم ه ا ل الاسلاميه س ك الله لمن ح م د الله اكبر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 ل ف ي ر ا ل م غ ض و ب عليهم من ا ل ض ا ل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 و ل و ت ق و ل ع ل ي ه ا بعض ا ل أ ق ا و ن ا منه ب ا ل ي م ي ن ثم ل ق ط ع ل و م ا ل ا ج ز ي ن وإنه ل ت للمتقين ذ ك ر ة ن و إ ا ل ل ن ع م أن ي ه ش ر ن ه ا ل ه ل ى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ض م س ن ا ب ت م ا ع ظ ي م م و ا ل ل ه ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي